غير المرضوب عليهم ولا الضالين نون والقلم وما يسترون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَنَّىكُمُ الْمَفْتُونُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَن سَبِيلِ فلا تطيع المكذبين وَالدُّولَةُ تُدَهِّنُ فَيُدَهِّنُونَ وَلا تطيع كل حلّ في المهين همّا زِمَّ الشّائِن بنميم ما ناعل الخير معتد أثيم عُتِلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ أَن كَانَ ذَامِئًا وَبَنِينٍ إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ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 فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين أن يغدو على حرثكم إن كنتم صارمين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 طاغين عسى ربنا أي يبدلنا خيرا منها إن إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون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 أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم عندهم الغيب فهم يكتبون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 فجتباه ربه فجعله من الصالحين وإياك الذين كفروا لا يزلقون كب أبصارهم لما سمع ذك و يقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالم